وقد شارفنا بحمد الله تعالى على الانتهاء من هذا الكتاب القيد نحن اليوم مع موضوع الإمالة وهذا الجانب الذي يدرسه الشيخ في هذا الكتاب هو الجانب النظري في هذا المبحث أما الجانب التطبيقي فهو أدخل في علم التجويد فمن يتفضل بالقراءة تزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم وعلومه في الدارين وتسمى الكسرة والبطحة والإضجاع تعريفها هي لغة مصدر أملت الشيء إمالة عدلت به إلى غير الجهة التي هو فيها واصطلاحا أن تذهب بالفتحة إلى جهة الياء إن كان بعدها ألف كالفتى وإلى جهة الكسره إن لم يكن ذلك كنعمة وبسحب وأصحابها بنو تميم وأسد وقيس وعامة نجد ولا يميل الحجازيون إلا قليلا ولها أسباب وقف لا قليلا بارك الله فيك إذن لدي موضوعنا اليوم الإمالة الإمالة مصدر فعل أمالة أمالة يميل إمالة مثل أقامة إقامة وتسمى الكسر لأنها فيها اتجاه نحو الياء أو نحو الكسر وتسمى البطح وتسمى الإضجاع أما تعرفه من حيث اللغة ما معنى كلمة الإمالة من حيث اللغة قال هي لغة يعني في اللغة مصدر أملت الشيء إمالة كما ذكرت قبل هي مصدر فعل أمال إمالة مثل أقام إقامة أنام إنامة نعم عدلت به إلى غير الجهة التي هو في معنى الإمالة يعني إذا قلت ملت في الطريق يعني عدلت عن الجهة التي كنت متجها إلى جهة أخرى إلى جهة أخرى لذلك يقول مصدر أملت الشيء ماذا بمعنى عدلت به يعني عدلت بهذا الشيء إلى غير الجهة التي هو فيها أنا سائر في الطريق أقول عدلت عن طريقي يعني اتجهت اتجاها على غير الجهة التي كنت سائرا فيها يعني لدينا الفتح انا عم نفتح فمي مثلا عدلت بهذا الفتح إلى جهة غير الجهة التي يجب أن انطق فيها في المخارج التي يجب أن أنطق فيها الألف أو الفتحة طيب. ثم يقول من ناحية الاصطلاحية هذا من ناحية اللغوية أما من الناحية الاصطلاحيه فالإمالة أن تذهب بالفتحة إلى جهة الياء وإن كان بعدها ألف كالفتا وإلى جهة الكسرة ان لم يكن ذلك كنعمه وبسخر كنعمه وبسخر إذن الإمالة هي إمالة الفتحة إلى جهة اليا وإذا كان في لدينا الفتى أن تميل إلى جهة الكسرة إذا في لدينا ألف أن تميل بهذه الألف إلى جهة الكسرة إذا يقول وإن كان بعدها ألف كالفتى مثلا والهدى ورمى سقى مثلا لدينا هنا ألف وبعد يعني بعد الفتحة ألف بعد الفتحة بعدها يعني بعد الفتحة ألف كالفتحة أو الهدى كما ذكر رمى سقى وإلى جهة الكسرة إن لم يكن ذلك يعني ما في بعدها ألف فكان يع ما الآن عندنا فتحة وما في بعدها ألف بسحر عندنا فتحة وما في, بسحر وما في بعدها لا يوجد بعدها ألف اصحاب هذه يعني أصحاب الإمالة من, من يعني يتبع الإمالة في في في لغته بنو تميم بنو وأسد وقيس وعامة نجد عامة القبائل التي تعيش في منطقة نجد إذا تقول ولا يميل الحجازيون إلا قليلا يعني الحجازيون اهل الحجاز لا يميلون في كلامهم لا يميلون في كلامهم الحقيقة اولا أريد أن انبه بأن الإمالة لها علاقة بالنطق لا علاقة لها بالكتابة يجب أن ترسل ذلك بالأذان لا علاقة للكتابة في موضوع الإمالة إنما هي متصلة بالنطق, بالنطق والإمالة حتى الآن موجودة لدى بعض الدول العربية يعني في لبنان كثيرا ما نجد, إخ ما نجد إخوتنا في لبنان يميلون في كلامه فهي موجودة لدى العرب منذ القديم وما زالت موجودة عند بعض الشعوب العربية طيب الآن التعريفة الاماله كما فهمنا يعني تتجه بالفتحة نحو الكسرة هذا المقصود وبالالف نحو اليا وبالألف نحو اليا لأن هناك لدينا يعني في الجا بردي شرح الشافية في شرحه للشافية يقول الإمالة أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة يعني تعدل من الفتحة إلى الكسرة أي هي عدول بالفتحة عن استوائها إلى الكسرة وذلك بأن تشرب الفتحة شيئا من صوت الكسرة فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة طبعا نحن الإمالة التوسع هو في علم التجويد لدينا إمالة كبرى ولدينا اماله صغرى الاماله الصغرى يعني يكون في اختلاس للكسرة أما الاماله الكبرى فتكون يعني بين بين يسمونه بين الفتح وبين الكسر لانه الحقيقه يعني الفتح والكسر صوتان صائطان صوتان صائطان اذا الاماله لها علاقه بالنطق موجودة عند بعض القبائل العربية ومازلت موجودة في بعض الدول العربية القبائل العربية النجدية كانت تميل الحجازيون لا يميلون إلا قليلا طيب لأن ما أسباب الإيمالة متى يعني يمكن الإمالة؟ ونلاحظ أن شيخنا يعطينا أمثلة بشرية قليلا ما يستشهد بآية قرآنية لأنه الآن ولا يتحدث عن القراءات لا يتحدث عن القراءات إنما هي لها علاقة إذا باللغة العربية لا علاقة باللغة العربية وليست في قراءة القرآن الكريم هو خسوة من حيث هي لغة من لغات العرب لغة من لغات العرب طبعا في القرآن الكريم لدينا بعض القراء يعني أمالوا أكثر من الإمالة وبعضهم لم يمل يعني في قراءة خفص كما تعلمون لا توجد سوى إمالة واحدة في جميع القرآن الكريم بقراءة خفص عن عاصم لا توجد سوى إمالة واحده بسم الله مجرها فقط لا توجد سوى هذه الكلمة سوى هذه الكلمة أما لنراحض الكسائي مثلا نلاحظ حمزة الزيات لديهم يعني إمالات كثيرة وهما من قراء الكوفة وهما من قراء الكوفة. طبعا هناك دراسات حول يعني ميل هؤلاء القراء الذين إمالوا يعني ورجلته بعض الإيمالات أيضاً هؤلاء يعني هناك دراسات حول الأسباب التي يعني هيأت لإيمال عند هؤ هؤلاء القراء. على العموم نحن الآن نتدرس الإمالة فيما يتعلق باللغة العربية ولا شك أن قراءة القرآن الكريم يعني لا شك أنها أيضاً منطلقة من يعني من اللغة العربية وقد ذكرت سابقا لأن معظم أحكام التجويد هي موجودة في علم الصرف في علوم اللغة العربي في علم الصرف نعم طيب الآن يدخل الآن أسباب الإمالة موانع الإمالة ثم لديه بعض التنبيهات المهمة في هذا المجال وأمر يحتاج شيء من يعني التركيز. تفضل يا ابا عبد الله. ولها أسباب وموانع. فأسبابها سبعة. تفضل. قال. ولها أسباب وموانع. فأسبابها سبعة. أحدها كون الألف مبدلة من ياء متطريفة حقيقة. كالفتى واشترى أو تقديرا كفتات لتقدير انفصال تاء التأنيث. لا نحو ناب لعدم التطرف نعم اذا السبب الاول تاخذ الأول السبب الاول للاماله طبعا هو جواز الاماله لاحظتم لان كما ذكرته قبل قليل حفص لا يميل الحجازيون لا يميلون الا ما ندر الا قليلا كما يقول الشيخ بعضهم يقول بأن بان الحجازين لا يميلون طيب الان السبب الاول الذي يجيز الاماله او الذي اخذ يعني اخذ من كلام النجديين أو من بني تميم أو من أسد أو قيس أو عمت نجد إلى اخره كون الألف مبدلة من ياء متطرفة حقيقة الآن الفتى لو أخذنا الفتى نثنيها بماذا نقول فتى فتيان جمع فتيان إذا أخذنا الفعل فتى يفتي إذن أصل الألف هنا ياء وهي أولا الالف متطرفة في آخر الكلمة لاحظوا كون الألف مبدلة من ياء متطرفة حقيقة يعني أصل الألف أو الألف متطرفة أصلها الياء في حقيقة اللغة ففتى نكشف الأصل كما تعلمون بالمثنى، بالجمع باخذ المضارع من الماضي وهكذا واشترى أخذ المضارع من اشترى يشتري إذا أصل الألف هو الياء أو تقديرا هذا الأصل فيه واضحة أو تقديرا كفتاة الفتاة الآن غير متطرفة الآن غير متطرفة اشترت أن تكون متطرفة قال لتقدير انفصال تاء التأنيث قال قدروا بأن هنا تاء التأنيث هذه زائدة للتأنيث والأصل هي فتاة والأصل في, في الألف هذه من أصلها يا لذلك قدروا هنا أن هذه التاء منفصلة عن الألف فلذلك ايضا أمانه لكن مثل نحو ناب مثلا الآن الألف ليست متطرفة ليست مط... مط... ليست مطرف إذن لا إمالة فيها طيب هذا السبب الأول إيمالة السبب الثاني تفضل أبعد الله ثانيها كون الياء تخلفها في بعض التصاريف كالف ملها وأرطى وحبلة وغزى وتلاء وسجا لقولهم في تثنيتها ملهيان وأرطيان وحبليان وفي بناء الباقي للمجهول هوزية وتولية وسجية. نعم، إذا السبب الثاني لإجازة الإمالة هو كون الياء تخلفها في بعض التصاريف يعني يعني الألف ألف متطرفة، لكن إذا صرفنا هذه الكلمة اللي فيها ألف متطرفة تصبح هذه الألف تصبح هذه الألف ياء. مثل ملها طيب مسمى ملها ملهايان اذن الان بدل الالف اصبحت ياء في التثنيه ردت الى اصلها اصلا هي ردت الى اصلها الى الياء ارطى نقول ارطيان حبلى حبليان فالالف هنا متطرفه لاحظتم الالف هنا متطرفه وقبلها فتحه والالف دائما قبلها فتحه حبليان فاذن وعيدت الى اصلها في المثنى النابت عن الألف هنا في المثنى الياء لأن أصلًا هي ع ع إلى أصلها. مثل طيب غزا هلا غزة الألف هنا أصلها الأصلها الواو. وغزا يغزو غزوا أصلها الواو. تلا يكلو اصلها الواو ايضا لكن في بعض التصاريف نقول في المبني المجهول غزا غوزية تولية سجية. حطه فاذا إذن هو لذلك الواو. تخلفها في بعض التصاريف استخدم كلمة التصاريف ما قلت عاد إلى أصلها لماذا؟ لأن أحيانا أصول واو لكن في بعض تصاريفها في البناء للمفعول أو للمجهول كما ذكر تصبح ياء هذا إذن سبب من أسباب الإيمال السبب الثالث ثالثها كون الألف مبدلة من عين فعل يقول عند إسناده للتاء إلى لفظ فلت بالكسر كباع وكال وهاب وكاد وماد ومات اذ تقول بعت وكلت وهبت وكيتت ومت على لغه من كسر الميم بخلاف نحو قال اذا الان السبب الثالث من اسباب الاماله ان الالف هذه الالف التي يعني المتطرفه أفخر من الألف مبدل من عين فعل ليست هنا المتطرفة ليست هنا المتطرفة الألف في وسط الكلمة هنا الألف في وسط الكلمة أن تكون الألف مبدلة من عين فعل لدينا فعل في وسطه في ااا ألف يعني فعل أجوف باع كلا هاب كاد مات هذا فعل أجوف موت الأجوف في وسطه ألف في الفعل الماضي في وسطه ألف والالف هذه عين الكلمة باع فع فعل كال فعل فالالف هذه عين الكلمه طيب اذا الان اسندنا هذا الفعل الماضي الى تاء المتكلم الى تاء المتكلم او تاء يعني تاء الفاعل دعني اقول الفعل لانها اعم تاء الفاعل فيصبح على وزن فلتو يعني تحذف كما تعلمون تحذف الالف تحذف الألف لالتقاء الساكنين تحذف الألف لالتقاء الساكنين يعني باع إذا أسندناها إلى تاء الفاعل أقول بعت أنت بعت أنت بعت بالمتكلم أنا بعت مخاطب أنت بعت الفتاة أنت بعت إذن هذه الآن عندما اتصلت في تاء الفاعل حذف حرف العله لالتقاء الساكنين لان الفعل بني على سكون والالف ساكنه فالتقى ساكنا فحذفت هذه الالف حذفت هذه الالف هذا مر معنا سابقا مر معنا سابقا في اسناد الضمائر في اسناد الافعال الى الضمائر في اسناد الافعال الى الضمائر اسناد الفعل المعتل الاجوف الى الضمائر طيب على وزن الفلت يعني عين الكلمه محذوف عين الكلمه المعذوفه اللي هي الالف معذوفه كباع وكال وهاب وكاد ومات اذ تقول بعت وكلت وهبت وكدت طيب هذا فهمناه لانه الان لو قلنا باع يبيع كال يكيل هاب يهيب كاد يكاد كيدا كل الالفات هذه في هذه الكلمات اصلها الياء لكن مات مات يموت موتا فالاصل في ال ال ال في ال ا اصلها الواو والاصل تقول مت مثل قال قلت ما قلت قلت تصير مبني المجهول مبني قلت اذا اصل الالف المحذوفه الواو تضم فاء الكلمه اذا اصل الالف المحذوفه الياء تكسر فاء الكلمه لكن مت هناك من قال مت فمن كسر الميم فمن كسر الميم أجاز الإمالة لذلك قال على لغة من كسر الميم اما على لغة من ضم الميم على القاعدة فلا إمالة فلا إمالة لذلك هنا ومت على لغة يعني ومت على لغة من كسر الميم لأن أصلها هي مت لكن هناك من قال مت فكسر الميم بدل ضمها فوجزت الإمالة في هذه الكلمة لكن ب مضمومه لا تجوز الإمالة لا تجوز الاماله بخلاف نحو طال قال يطول طلت ما بقول طلت قل طلت طلت فلا اماله فلا فيها لان طال يطول طولا فلا اماله فيها نعم يعني قال مثلا قال قلت قلت فلت فلت دار، درت، فلت لا امالتها فيها لا امالتها فيها لان اصل الالف اصلا الواو لاحظوا انه كل الحديث بين الكسرة والياء عفوا نعم يعني الالف للكسرة ثم الف الفتحة مع الكسرة والالف والياء طيب السبب الرابع تفضل رابعها وقوع الألف قبل الياء كبايعته وسايرته واضحة هذه وقوع الألف قبل الياء بايعته الألف بعد الباء وبعدها ياء با ساء بعدها الألف وبعدها ياء فهنا سبب من اسباب الإبارة خامسها خامسها وقوعها بعد ياء متصلة أو منفصلة بحرف أو حرفين أحدها أحدهما الها نحو عيان وشيبان ودخلت, ودخلت بيتها نعم اذا الآن وقوعها يعني وقوع الألف وقوعها يعني وقوع الألف لها تعود على الألف وقوع الألف بعد ياء متصلة أو منفصلة لاحظوا عيان ا وقعت بعد الياء وهي متصله به مباشره شيبان لان وقعت بعد الياء لكن منفصل بالباء مفصوله بالباء لذلك قال متصلة او منفصله بحرف شيبان منفصله بحرف الباء او حرفين اللي هو بيتها لكن لاحظوا ان الخرفين يجب ان يكون احدهما الهاء احدهما الهاء لان الهاء صوت خفي أصلاً صوت خفي فهي فاصل ضعيف فهي فاصل ضعيف لذلك أجازوها فإذا حرفين أحدهم الهاء اشترطوا أن يكون أحد الحرفين هاء إذا السبب الخامس من أسباب الإيمالة أن تقع الألف بعد ياء هذه الياء متصلة بها مثل عيان أو منفصلة بحرف مثل شيبان هذه الياء والالف مفصلة بينهما حرف الباء أو يعني مفصلة بحرفين أحدهما الهاء مثل بيتها دخلت بيتها هاء عددتاء وعن الهاء أحظتم بيتها في قبلهم ياء لدينا ياء وبين الياء والالف التاء والها ولاحظوا قالوا أحدهما الهاء اشترطوا لأنه كما ذكرت الهاء حرف خفي وهو حرف ضعيف سادسها يعني فاصل ضعيف أقصد فاصل ضعيف فاصل ضعيف يعني فاصل ضعيف سادسها وقوع الألف قبل كسرة مباشرة كسالم أو بعدها منفصلة منها بحرف ككتاب أو بحرفين كلاهما متحرك وثانيهما هاء وأولهما غير مضموم كيريد أن يضربها دون هو يضربها أو أولهما ساكن كشم لال ال... ك... كشم لال أو بهذا بهذين وبالهاء كدرهماك نعم إذا السبب السادس وقوع الألف قبل كسره مباشرة كسرة مباشرة ما في فاصل بينهما كسال من هذه الآن الالف سا بعدها اللام مكسوره بعدها اللام وراء وقو الالف قبل كسره ما في فاصل بين الالف وبين اللام واضحه هذه او بعدها يعني تقع ان تقع الالف بعد كسره لكن يمكن تكون منفصله منها بحرف ك كتاب الالف كتاب الكاف مكسوره كسره هنا يدين كسره فصل بين الكاف المكسوره والالف التاء بحرف يعني المهم فصل بين الكسره والالف بين الكسره والالف بحرف واحد بحرف واحد او فصل بين الكسره والالف بحرفين كلاهما متحرك بحرفين كلاهما متحرك ما في واحد منهم ساكن كلاهما وثانيهما هان لازم يكون هاء كما ذكرت لهنا صوت خفي وهو فاصل ضعيف وأولهما غير مضموم يعني لدينا هنا إذا الفاصل بحرفين بين الكسرة وبين الألف لدينا ثلاثة شروط اولا أن يكون الحرفان متحركين كل منهما متحرك أن يكون الثاني هاء أن يكون الأول غير مضموم ليست حركته الضمة فيريد أن يضربها يضربها لحظها لدينا ألف لدينا ألف لدينا كسرة على الراء بين الكسرة التي هي على الراء وبين الألف حرفان الباء والها وكلاهما متحرك وأولهما غير مضموم مفتوح دون هو يضربها يعني هو يضربها هذه لا تمال لماذا لأنه الآن هنا الحرف الأول مضموم، فهذه لا تمال. ثم بعد ذلك أو أولهما يعني أول هذين الحرفين الفاصلين بين الكسرة وبين الألف أو أولهما ساكن يصح كشملال كشملال. تلاحظ لال هلا والكسرة على الشين لدينا الميم ساكنة ثم بعد ذلك لا متخركة. فهنا أيضا تماد شملال هو السريع الخفيف الشملال هو السريع الخفيف ثم بعد ذلك او بهذين يعني بحرفين أولهما ساكن بحرفين أولهما ساكن وبالهاء يعني صار لدينا لدينا ثلاثة أحرف أحظه در هماك در هماك. على الدال لدينا الراء ساكنة ثم أتت الهاء والميم لدينا ثلاثة احرف لكن بينهما هاء تحط ثم تاتي الالف هذه تمال ايضا السبب السابع سابعها سابعها اراده التناسب بين كلمتين أميلت احداهما لسبب متقدم كاماله والضحى في قراءه في قراءه ابي عمرو لمناسبه سجا وقال لأن ألف الضحى لا تمال إذ هي منقلبة واو. يعني السبب السابع إرادة التناسب يعني الغاية من الاماله هو للتناسب مع كلمة ممالة يعني كلمة لا تمال نميلها لتتناسب مع كلمة ممالة لاحظوا إرادة التناسب بين كلمتين أميلت إحداهما لسبب متقدم لاحد الأسباب المتقدمة ففيها اماله كاماله والضحى لان الضحى اصل الالف فيها الواو يعني ضخوه ضخوه ضخا يضخو ضخا يضخو فاصل الالف الواو اذن الصحيح هي يعني متطرفه لكن ليس اصلها الياء فلا تمال كلمه ضحى اللي بمفردها لا تمال لكن في قراءه ابي عمرو امالها لماذا لتتناسب مع سجى وقلى لان سجى وقلى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما كلا فقرأ هو بالإمال سج وقلا وفي هذه تحقق الشروط لذلك كر وضحا لمناسبة سج الإمال في سج وقلا يعني الإمال هنا للمناسبة مع ما هو ممال ما توافرت فيه شروط الإمالة انتهى الآن من أسباب الإمالة طيب ما الموانع التي تمنع الإمالة الموانع محصورة بأمرية وجود الراء غير غير يعني غير المكسورة ووجود حرف من حروف الاستعلاء الذي يعني الذي يمنع الإمالة الراء غير المكسورة ليست حرف الراء راء مفتوحة أو مضمومة وحروف الاستعلاء حروف الاستعلاء السبعة اللي هي الخاء والغين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف. قال: الآن هذه حروف الصلاة سواء تقدمت أو تأخرت. تفضل أبعاده موانع الإمالة. قال: ويمنعها شيئان. أحدهما الراء بشرط كونها غير مكسورة وأن تكون متصلة بالآلف قبلها كراشد أو بعدها نحو هذا الجدار. وبنيت الجدار وبعضهم جعل المؤخرة المفصولة بحرف ك كافرين كالمتصلة وألا يجاور الألف راء أخرى فإن جاورتها أخرى لم يمتنع ل... لم تمنع الأولى نحو إن الابرار نعم. ثاني. نعم. السبب المانع الأول قال شيئا كما ذكرت أنا قبل قليل يعني الراء غير المكسورة و. أحد حروف الاستعلاء أحد حروف الاستعلاء أحده قال الراء بصوت بشرط كونها غير مكسورة بشرط كونها غير مكسورة يعني الراء تكون حركتها الفتحة أو الضمة لا تكون مكسورة هذا الشرط. شرط في الراء وأن تكون متصلة بالألف قبلها يعني الراء مفتوحه أو مضمومة قبل ألف تراشد فهذه الراء تمنع لا تصخ الإمالة لا تصح الأمام في كلمة راشد سبقة الألف راء مفتوحة أو بعدها أو بعدها نحو هذا الجدار هذا الجدار رأتت بعد الألف الآن راشد قبل قبل الألف وهي مفتوحة هذا الجدار رأتت بعد الألف وهي مضمومة إذا تمنع الإمالة بنيت الجدارة الراء أتت مفتوحة بعد الألف أيضا تمنع الاماله وبعضهم جعل المؤخرة الراء المؤخرة مثل هذا الجدار وبنيت الجدارة جعل المؤخرة المفصولة بخرف ككافر كالمتصلة يعني تمنع ككافر كهذا الألف والراء هنا, هنا كافر لاحظوا الراء مكسورة هنا، لكن فصلت بين الألف فصل بينها وبين الألف حرف جعلوها كالمتصلة، جعلوها كالمتصلة، فكأنها تمنع الاماله وقال هذا شرط, هذا شرط الثاني الشرط الثاني، شرط الأول لدينا كونها غير مكسوره في الراء، الشرط الثاني أن تكون متصلة بالألف قبلها أو بعدها، وتكون الراء مضمومة أو مفتوحة، الشرط الثالث في الراء. وان لا يجاور الالف راء اخرى ما يكون في راء ثانيه تجاورها فان جاورتها اخرى لم تمنع الاولى نحو ان الابرار لاحظوا في قوله تعالى ان كتاب الابرار ان كتاب الابرار الان الابرار تمال لاحظوا في قبل الالف راء وبعد الالف راء لكن الراء هنا متصله ماي منفصله وهي مكسوره وهي مكسورة لذلك تمال لذلك تمال أخلتم؟ لا يعني من, من الكبى من الكباري من الكباري من الكباري را مكسورة فالفتخة هنا أيضا تمال لأن بعدها, بعدها را مكسورة وهي في الطرف وهي في الطرف وهذا فيه تفصيل على كل حاجة هذا إذن المانع الأول اللي هو الراء غير المكسورة في التفصيل الذي يكره شيء المانع الثاني ثانيهما حروف الاستعلاء السبعة وهي الخاء والغين والصاد والضاد والقاء والضاء والقاف متقدمة أو متأخرة ويفترط في, المتقد في المتقدم منها الا يكون مكسورا فخرج نحو طلاب وغلاب وخيام وأن تكون متصلا بالالف أو منفصلا عنها بحرف واحد كصالح وضامن وطالب وظالم وغالب وخالد وقاسم وكغنائم، وأن لا يكون ساكنا بعد كسرة فخرج نحو مصباح وإصلاح ومطوع وأن لا يكون هناك راء مكسورة مجاورة فخرج نحو وعلى أبصارهم واذ هما في الغار ويشترط في المتأخر الاتصال أو الانفصال بحرف أو, حرف أو حرفين كساخر وحاطب وك. نافخ وناعق وكمواثيق ومناشيط نعم إذن الآن المانع الثاني من موانع الإمالة هي وجود خرف من حروف الاستعلاء وجود خرف من حروف الاستعلاء السبعة وهي التي ذكرها الشيخ الخاء والغين والصاد والضاد والضاء والطاء والقاف سواء أتقدمت أم تأخرت ثم يعطينا شروط ذلك. ويشترط في المتقدم منها ألا أن, أن لا يكون مكسورا. يعني تقدم حرف من حروف الاستعلاء وكانت حركته الكسرة. إذاً تمال. إذاً تمال. فخرج نحو طلاب. الان هاي طا حرف حروف الاستعلاء. لدينا ألف بينهما فاصل. فلدينا فتحة هنا. تمال ألا تمال؟ قال تمال لأنه قبل لأن حرف الاستعلاء. مكسور لذلك قال هو الشرط ألا يكون مكسورا فإذا كان حرف الاستعلاء حركته الكسرة إذن يمكن أن أو تمال الكلمه غلاب الغين أيضا من حروف الاستعلاء وهي مكسورة فالفتحه هنا تمال خيام خيام أيضا هنا سبقت بحرف من حروف الاستعلاء وهي مكسو هذا الحرف مكسور فأيضا تمال هذا الشرط الاول الشرط الثاني وان يكون متصلا بالالف يعني حتى يمنع حرف الاستعلاء الاماله ان يكون متصلا بالالف او منفصلا عنها بحرف واحد مثل صالح الان حرف الاستعلاء صاد حرف الاستعلاء صاد متصل بالالف مباشره فهذا يمنع ال الاماله ضامن ضاد حرف استعلاء وهو غير مكسور وهو غير مكسور فيمنع الاستعلاء عفواً يمنع الإمالة هو حرف استله يمنع الإمالة طالب أيضا الآن هنا متصل بالألف وطاء مفتوحة وهي من قروف الاستله وظالم أيضا ضام من قروف الاستله ومتصل بالألف وغالب وخالد وقاسب وكلنا نلاحظ بأن الألف سبقت هنا بحرف من قروف الاستله وهذا الحرف غير مكسور غنائم لاحظوا غنائم لاحظوا غنائم لدينا الألف ثم يقول منفصلا عنها بحرف واحد منفصل غنائم الغين الغين والالف بينهما حرف النون غنائم والغين هنا من حروف الاستعلاء من حروف الاستعلاء ومفتوحة غير مكسورة إذا ايضا هنا تمنع الإمالة تمنع الاماله ثم شرط الآخر ايضا من حتى يعني حرف الاستعلاء يمنع الإمالة وَأَلَّا يكون سَاكِنًا بعد كسره أَلَّا يَكُونَ سَاكِنًا بعد كسرة فخرج له مصباح لاحظوا مصباح الآن الألف هذه الألف الميم مكسوره لكن الصاد ماذا أتت خرف الإصلاة؟ ساكن إذن معنى ذلك وَأَلَّا يكون سَاكِنًا بعد كسره هذا شرط لكن ده بعد كسرة ساكن في تمال وإص إص إصلاح إصلاح لاحظوا الهمزة الآن مكسورة لكن هنا لاحظوا كلمة إصلاح لدينا الألف وقبلها فتحة وقبلها الحرف الاستعلاء هو الصاد وهو ساكن مط وع لدينا الطاء اللي هو حرف استعلاء بين و... ثم أتت الألف وبين الألف وحرف ال... الطاء المستعليه حرف واحد ثم قال والا يكون هناك راء مكسوره مجاوره يعني اذا كان لدينا راء مكسوره مجاوره فتمال الكلمه فخرج نحو وعلى ابصار وعلى ابصار وعلى ابصارهم وعلى ابصارهم غشاوته ابصارهم فأتى بعد الالف راء مكسوره فهذه تمال هذه تمال مع أنه سبق الألف سبقت الألف بحرف من حروف الاستعلاء لكن ما الذي جعلها تمال أن الرأ أن الر أن رأ أن رأ أن أتت بعدها مكسورة أو أن رأت بعدها مكسورة ثم يقول ويشترط في المتأخر يعني متأخر من حروف الاستعلاء إذا أتى حرف استعلاء بعد الألف متأخر على الألف يشترط الإط أي أشارته الاتصال أو الانفصال بحرف أو حرفين. يعني إما أن يكون متصل بالألف وإما أن يكون مفصولا عن الألف بحرف أو حرف. مثلا ساخر. الآن الألف هذه ساخر. بعدها الخاء. الخاء من حروف الاستلاء. الخاء من حروف الاستلاء. متصل مباشره بالألف. خاطب أو حاطب ايضا الآن الألف. الالف بعدها الطاء ايضا من حروف الاستعلاء ويتحدث عن الآن الحروف الاستعلاء المتاخره بعد الالف يعني وكنافخ لان مفصوله الالف بين الخاء والالف حرف حرف واحد ناعق ناعق القاف من حروف الاستعلاء فصل بينه وبين الالف ايضا فاصل بحرف واحد وكموافق الالف والقاف حرف حروف السلاة فصل بين الألف والقاف حرفان الثاء والياء مناشط الألف والطاء من حروف السلاة فصل بينهما حرفان الشين والياء إذا في هذه خلات هذا تمنع الإمالة تمنع الإمالة انتهى الآن من المواضيع ولاحظنا المواضيع يعني مرتبطة بالراء غير المكسورة وبحروف الاستعلاء متقدمة أو متأخرة لدينا بعض التنبيه أو تنبيهات قال تنبيهات الأول شرط الاماله التي يكفها المانع لا يكون سببها كسرة مقدرة كخافة فإن أليفه فإن أليف منقلبة عن واو مكسورة ولا الفا منقلبة عن ياء كطابة فسبب اماله الأول الكسرة المقدرة والثاني الياء التي انقلبت ألفا لأن السبب, لأن السبب المقدر هنا أقوى من السبب الظاهر لأن الظاهر إما متقدم على الألف كالكسرة في كتاب والياء في بيان أو متأخر, أو متأخر عنها نحو غانم وبايع والذي في نفس الألف أقوى من الاثنين ولذلك أميل نحو طاب وخاف مع تقدم حرف حرف الاستعلاء وحاق وزاغ مع تأخره <تصفيق> <تصفيق> طيب ممتاز جدا لكن أريد أن ننبع عندما نقول ويشترط في المتأخر الاتصال أو الانفصال ويشترط في المتأخر الاتصال أو الانفصال بحرفه الهمزة الوصل لا تلفظه هنا وكذلك يعني هنا عندما نقول مع تقدم حرف الاستعلاء مع تقدم حرف الاستعلاء بارك الله فيه كما يعني ذكر أو نطق أبو عبد الله بارك الله فيه الآن الأول إذا التنبيه الأول إنه شرط الإمالة التي يكفها المانع اللي هو غير المكسور أو أحد حروف الاستعلاء ألا يكون سببها ألا يكون سببه كسره مقدره كخاف طيب الان خاف يخاف خوفا إذا خاف اصلها خويف اصلها خوف فلدينا هنا كسره فلدينا هنا كسره فإذا هنا كلمه خافه مال بحسب لانه شرط الاماله التي كفها المنو الا يكون سببها كسره مقدره فإذا كان سبب الكسر مقدرة فالكلمة تمال ولا يمنع حرف الاستعلاء من الإيمان لأن الخاء هنا حرف الاستعلاء ألف سبقت بحرف هو والخاء لكن هذه الألف الأصل فيها الواو والواو مكسورة خويفة حركتها الكسره لذلك لا تمنع الاستعلاء فإن ألفه منقلبه عن واو مكسوره خاف خويفة ولا ألفا منقلبه عن ياء طاب يطيب طاب يطيب أيضا ذي تمال لأنه الأصل الألف هنا الياء الأصل في الألف هنا الياء ولو أننا سبقت بحرف من حروف السالع ولو سبقت بحرف من حروف فسبب إمالة الأول اللي هو خاف الكسرة المقدرة يعني إذا خاف تمال سبب ذلك بأنه أصل خوفة فلدينا كسرة مقدرة لذلك هنا تمال الألف والثاني الياء التي انقلبت ألفا في قوله طاب طاب الأصل فيها طاب يطيب طاب طيب فالأصل في الأصل الألف هنا الياء فلذلك هنا صحيح لدينا حرف استعلاء لكنه لا يمنع الإمانة لكنه لا يمنع الإمانة لأن السبب لحظ لا العلة لأن السبب المقدر هنا اللي هو الكسره المقدره خائفه والياء واليا المنقلب, المنقلب عنها الالف في طابع لان السبب المقدر هنا اقوى من السبب الظاهر السبب الظاهر ما هو ان حرف الاستعلاء الطاء حرف الاستعلاء الخاف في والطاء في طابع هذا حرف استعلاء ظاهر وهو <تصفيق> حسب القاعده يمنع لكن السبب الان اللي هو المقدر الكسره الياء المنقلب عنها الألف أقوى من هذا السبب الظاهر لذلك لا يمنع حرف الاستعلاء المالة فتمال مثل كلمة خاف وطابة قال لأن الظاهرة إما متقدم على الألف كالكسرة في كتاب لأن الظاهرة إما متقدم على الألف كالكسرة في كتاب كتاب هذه الكسره ولدينا الالف والياء في بيان والياء متقدم في كلمه بيان او متاخر عنها في نحو غانم كسره متاخر عن الالف بايع ايضا الكسره متاخر عن الالف متاخر عن الالف والذي في نفس الالف اقوى من الاثنين يعني السبب الموجود في الألف نفسها مثل خاف مثلا ان هي أصلها خوفة فكسرة لدينا كسرة فالسبب موجود في نفس الألف طاب أصل الألف يا طيب طاب يطيب أصل الألف يا في أصل الألف فهنا سبب الاماله هو في الأصل الألف فهو أقوى مما سبقها أو مما لحق الألف أقوى من الاثنين يعني أقوى من أن تسبق بحرف بكسرة أو, أو, أو يأتي بعدها كسرة بخلطهم لأن الظاهرة إما متقدم على الألف كالكسرة في كتاب في والباية في بيان أو متأخر عنها في غانب وباية كسرة إما متقدم على الألف أو متأخرة قال السبب الموجود في نفس الألف أن الألف هي أصلها الواو والمكسورة أو أصلها الياء هذا أقوى من أن تسبق الألف بكسر أو, أو تلحق بكسره لذلك هنا تجب أو تجوز الاماله ولذلك أميل نحو, نحو أميل نحو طاب وخاف أميل نحو طاب وخاف يعني ما كنا طاب وخاف طاب الأصل طاب يطيب فالأصل الألف هنا الياء فالألف في, اليا في, في أصلها ياء وخاف الاصل فيها خاوف فهي مكسوره في اصلها مع تقدم حرف الاستعلاء مع وجود حرف الاستعلاء اللي هو ال الطاء والخاء ثم بعد ذلك وخاق وزاغ مع تاخره ايضا خاقا القاف تاخرت حرف السلاء زاغ الغين تاخرت ومع ذلك هنا ولا خاقا يحيق ويحيق المكر السيء ويحيق المكر السيء بأهله حق يحيق فالالف أصله اليا حظهم وهكذا إذا السبب المقدر هذا أقوى من الظاهر اذا معنى ذلك أن نخرف الاستلاء هناك شروط يجب أن نتنبه إليها حتى إذا ما توافرت تمنع الاستلاء وإلا فالإمالة موجودة. نعم الثاني الثاني سبب الاماله لا يؤثر إلا إذا كان مع الممال في كلمة في كلمة لأن عدم الاماله هو الأصل فيصار إليه بأدنى شيء فلا يمال نحو لزيد مال لوجود الألف في كلمة والكسرة في كلمة وأما المانع, وأما المانع فيؤثر مطلقا لأنه لا يصار إلى الإمالة التي هي غير الأصل إلا بسبب قوي فلا تمال ألف كتاب في نحو كتاب قاسم لوجود حرف لوجود حرف الاستعلاء وإن كان منفصلا نعم إذا الثاني من التنبهات ننبه إليها الشيخ رحمه الله سبب الإمالة يعني الأسباب التي ذكرها سبعة الإمالة لا يؤثر إلا إذا كان مع الممال في كلمة. إذا الأسباب السبعه التي ذكرها أن يجب أن يكون السبب, السبب متوافرا في الكلمه نفسها في كلمة واحدة. قال أن عدم الإمالة هو الأصل. الأصل. عدم الإمالة. يعني لغة الحجازين كما ذكرنا هي عدم الإمالة. هي عدم الإمالة. فالأصل عدم الإمالة. ف. اذا توافر سبب من اسباب الاماله فيجب ان يكون في كلمه واحده يجب أن يكون في كلمة واحدة فيصار اليه بادنى شيء يعني يصار اليه ادنى اللي هو عدم الاماله لان هو الاصل هو الاصل يعني العوده الى عدم الاماله عدت الى الاصل عدت الى الاصل لذلك يقول فلا يمال نحو لزيد مال لان في كلمتين في كلمتين لوجود الألف في كلمة والكسرة في كلمة في زيد هذا كسرة مال الألف في كلمة ثانية فلا امال هنا يعني الإمالة في داخل الكلمة نفسها في باطن الكلمة نفسها إذا توافر شرط من شروط الإمالة ذكرها الشيخ نعم قال وأما المانع فيؤثر مطلقا أما المانع فيؤثر مطلقا لأنه لا يصار إلى الإمالة التي هي غير الأصل إلا بسبب قوي يعني الأصل عدم الإمالة. الإيمالة لا تتحقق إلا بوجود سبب قوي من الأسباب التي ذكرها فإذا وجد المانع أعيدت الكلمة إلى أصلها إلى عدم الإيمالة لذلك يقول ماذا يقول إلا فلا تمال ألف كتاب من نحو كتاب قاسم مع أن القاف في حرف استعلاء هو من حروف كتاب قاسم ولدينا ألف لكن الألف في كلمة وحرف الاستعلاء في كلمة ثانية فلا إمالة لوجود حرف الاستعلاء وهو القاف وإن كان منفصلا وإن كان منفصل إذا هنا ليست لا إمالة إذا الأصل هو عدم الإمالة الإمالة إذا توافر شرط من شروط الإمالة ويجب أن تكون في كلمة واحنة. أما إذا كان في حروف الاستعلاء أو في كلمتين حرف حروف صار في كلمة والالف في كلمة ثانية أو الأخيرة فلا إمالة نبقى على الأصل في عدم الإمال. نعم. التنبيه الثالث. الثالث تمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة أحدها الالف وقد تقدمت وشرطها ألا تكون الفتحة في حرف. ولا في اسم يشبهه إذ في الإمالة نوع, نوع تصرف والحرف وشبهه بريء منه فلا تمال فتحة إلا ولا على ولا إلى مع السبب المقتضي في كل وهو الكسرة في الأول والرجوع إلى الياء في الثاني وكلاهما في الثالث واستثنوا في ذلك ضميري ها ونا فقد امالوهما عند سبق الكثرة أو الياء لكثرة استعمالهما نعم إذا لدينا الآن الفائدة التنبيه الثالث أن الفتحة تمال قبل حرف من ثلاثة قبل الألف وقبل الراء المكسورة وقبل هاء التأنيف في الوقف خاصة تمال الفتحة قبل الألف وقد تقدم هذا الآن شرقها أو قبل الراء المكسورة أو قبل هاء التأنيف في الوقف خاصة الآن يفصل في هذه الجزئية قال أول إذن تمالوا الفتحة قبل الألف وقد تقدمت لكن قال هو يضيف وشرطها ألا تكون الفتحة في حرف يعني الإيمالة في حرف لا يجد لدينا إمالة في حرف من الحرف. لا توجد لدينا اماله في حرف من الحروف. خلطهم الا تكون الفتحة في حرف ولا في اسم يشبهه ولا في اسم يشبه الحرف يعني الـ الـ الـ الاسماء غير المتمكنه غير المعربه هكذا يقولون غير المتمكنه لا اماله فيها المبنيه لا اماله فيها إذا الا تكون الفتحة في حرف هذا ما نفهمه من العبارة ولا في اسم يشبه يشبه الحرف والحرف مبني يعني اسم غير متمكن غير معرب طيب اذ في الاماله نوع تصرف يعني الاماله في تغيير في تصرف والحرف لا تصرف فيه والمبني لا تصرف فيه فلا امالته لا في الحرف ولا في الاسم المبني الذي يشبه الحرف وشبهه بريء منه بريء من هذا التصرف يعني الحرف لا تصرف فيه والاسم المبني أيضا لا تصرف فيه ما في حركه اعرابيه فلا تمال فتحه الا قبل كسره لكن لا تمال لانه في فتحه في في حرف والاماله فيها تصرف بالكلمه والحرف لا يتصرف ولا في كلمه على حرف على ولا الى معنو في ألف قبلها فتحه مع السبب المقتضي في كل يعني في سبب للاماله في سبب للاماله وهو الكسره في الاول اي الا إلا مسبوقة بكسرة مفصولة بالله والرجوع إلى الياء في الثاني على الأصل, على ياء, الأصل ياء فإذا هنا ال يعني في مناسبة أو في سبب للإمالة في الثاني وكلاهما في الثالث إلى قبلها كسرة يعني في الحرف الأول كسرة والالف منقلب عن ياء فلدينا موجبان ومقتضيان لكن لا تمال لأنها في حرف لا تمال لأنها في حرف قال واستثنوا من ذلك ضميري ها ونا لأن الضمير مبنية ها ولكن استثنوا ها ونا فقد امالوهما عند سبق الكسرة أو اليا يعني سبقت نا بكسرة أو ياء فتمال نا أو ها مثل مثلا نقول مرة بنا. نا بنا ممكن في اماله لأنه نا هنا سبقت بكسرة مر بنا نظر إلينا نظر إلينا نا سبقت بليا سبقت بيليا. مر بها ها بها سبقت بكسرة نظر إليها سبقت بيا سبقت بلا في أمال فيها ونا إذا سبقت بكسرة أو بلا طبعا هو سمع يعني غير في غير ذلك في متى متى مبني لكن سمعت فيها الإمالة سمعت الإمالة في متى وببلى بل سمعت الإمالة أيضا في متى وببلى هذا الموقع الأول التي تمال الفتحة في قبل الألف وذكر الشروط التي وجمده إذا تمال في الأسماء المعرضة في الأفعال لا تمال في الأحرف أو في الأسماء التي هي كالأحرف الأسماء المبني المبنية لأن الإيمانة فيها تصرف وهذه الأحرف لا تصرف فيها والأسماء المبنية لا تصرفها فيها. نعم. ثم تبذاك تمال الفتحة قبل حرف الراء بشرط أن تكون هذه الراء مكسورة. ثانيها ثانية. ثانية. الراء بشرط كونها مكسورة وكون وكون الفتحة في غيري وكونهما متصلتين نحو من الكبر أو منفصلتين بساكن غيري نحو من عمر. بخلاف بخلاف نحوي أعود بالله من الغير ومن قبح, ومن قبح السير ومن غيرك نعم إذا الآن تمال الفتحة قبل الراء بشور بشرط كونها مكسورة يعني أن تكون الراء مكسورة بعد فتحة بعد فتحة وكون الفتحة في غير الياء في تكون الفتحة على, على حرف غير حرف ياء وكونهما متصلين يعني الفتحة متصلة بالراء المكسورة من الكباري من الكباري لاحظوا الآن الراء مكسورة وسبقت بالفتحة لحركة الماء ولا يوجد لدينا ياء هنا فهنا تمال الفتحة هنا تمال الفتحة نحو من الكبري. أو منفصلتين بساكن غير الياء أيضا تمال الفتحة أيضا نحو من عمر رن مكسوره مكسورة العين مفتوحة على فتحة فهذه فتحة العين يمكن أن تمال ولو أنه فصلت عن الراء بحرف ساكن بخلاف نحو اعوذ بالله من الغياري من الغياري الياء هنا سبقت الراء بياء فلا تمال هي فتحه الياء مفتوحه لكن لا تمال لانه اشترط هنا وكون الفتحه في غير ياء فاتت الفتحه في الياء فلا تمال ومن اعوذ بالله من الغير ومن قبح السير ايضا الفتحه على الياء لا تمال ومن غيرك غيرك الفتح على الغين وصلت عن الراء المكسورة بياء ساكنة أيضا الفتحة هنا لا تماهل نعم. ثالثها ثالثها هاء التانيث في الوقف خاصة كرحمة ونعمة شبه هاء التانيث بألفها لاتفاقهما في المخرج والمعنى والزيادة والتطرف والاختصاص بالأسماء وأمال الكسائي قبل هاء السكت نحو كتابية ومنعها بعضهم وهو الأصح نعم اذا الان تمال الفتحه قبل هاء التانيث في الوقف خاصة لذلك قال هاء التانيث هي تاء التانيث ساكنه لكن في الوقف تسمى هاء اصلا الأقدمون كانوا يسمونها هاء هاء التانيث يسمونها لذلك يقول هنا هاء التانيث في الوقف خاصه كرحمه ونعمه الوقف نقول رحمة نعمة الفتحة هذه يمكن أن تمال قليلا يمكن أن تمال طبعا ما تحدث هنا الآن عن الإيمان الصغرى والكبرى هذا يعني بحث آخر إذن هنا رحمة ونعمة الفتحة بعدها هاء السكت عفوا ليس هاء ها التأنيث, ها التأنيث لكن في الوقف هي تاء التأنيث, بعدها تاء التأنيث في الوقف تصبح هاء فتكون رحمة ونعمة لماذا قال شبه هاء التأنيث بألف هاء مثل الألف ألف التأنيث الممدودة مثلا شبه هذه التاء بألف التأنيث نعم لاتفاقه يعني التاء المربوطة هذه التي يقف عليها بالها تتفق مع ألف التأنيث في المخرج والمعنى والزيادة والتطرف والاستصاص بالاسماء هي مختصة بالأسماء وتأتي بطرف الكلمة وهي حرف زائد وتؤدي معنى التأنيث ويذكر من مخرج واحد التاء اللي هي في الهاء عندما يعني يخف بالهاء بالها مع ال ألف يقول بعد ذلك وأمال الكسائي قبلها سكت الكسائي كما ذكرت قبل قليل الكسائي أحد القراء السبعة وهم قراء الكوفة واحد طبعا أعلام النحو في المدرسة الكوفية وحمزة الزيات أيضا من أعلام القراء في ال الكوفية للكوفة من القراء الكوفة كانوا يكثرون من الإمالة كانوا يكثران من الإمالة كانوا يكثران من الإمالة نعم ورش لديه أيضا إمالات لكن الأكثر عند الكسائي وحمزة عند قراء الكوفة بينما كما ذكرت أن قبل قليل في قراءة حفص لا توجد سوى إمالة واحدة سوى إمالة واحده بسم الله مجريها هل نعم يقول قبل في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي هل ها كتابي هي كتابي لكن هذه الها السكت هذه السكت فالكسائي هنا وخمزه فالكسائي هو ذكر الكسائي وليس حمزة الكسائي هنا إمال قبلها السك ومنعها بعضهم وهو الأصح يعني بعض القراء بعض النحويين أو الصرفين منعوا الإمالة قبلها السك ويقول الشيخ وهو الأصح استخدم اسم التفضيل وهو الأصح معناته يمكن ذلك صحيح لكنه هذا الأصح يعني الإمالة صحيحة عند كما عند الكسائي لكن الذين لم يميلوا عندهم هذا هو الأصح تستخدم اسم التفضيل واسم التفضيل هنا يوحي بأن يعني قراءة الكساء صحيخة لكن الأصح هو عدم الإمالة إمالة الفتحة قبلها السكت هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته